والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً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 وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء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 السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بَصَائِرَ إِنْ لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْعُورًا تَرَاءَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا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 ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلا عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا انك وحدك لا شريك لك وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿103﴾ اُدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وَلَمْ يجعل له عوجا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 قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بيد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُكُودٌ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 قالوا ربكم أعلم بما لبفتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزجى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إن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 اللَّهُ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَيْبٌ فِيكُمْ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ بُنْيَانٌ عَلَيْهِمْ بُنْيَانَ الرَّبِّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم إِنَّ رَبِّي أَعْلَمُ ما مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمْ يَعْرِفُونَ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا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 وَقُلِ ٱعْسَأَ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَٱلَّذِينَ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لبثوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا واتل ما أوحي إليك كِتَابِ كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِي لَيَشْوِي الْوُجُوهَ بِسَشَرَابٍ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً